النشرة الإخبارية. النشرة الأخ في الدين لازلنا، وبتم إثنما كنا، تحلفنا على الأعداء، يزيد هذا هم وهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن اخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين. السابعة عشر من ربيع الثاني لسنة الفٍ واربعمائةٍ واربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين ثلاثة مصابين من البكك المرتدين في الابصيرة وهلاك جاسوس للنظام النصيري المرتد في الشدادي خمسة هلك ومصابون من الجيش الناجيري المرتد بهجوم لجنود الخلافة في منطقة برنو هل كانوا مصابون من المرتدين بعمليات لجند الخلافة في أماكن عدة من ولاية العراق؟ البداية من ولاية الشام. ثلاثة مصابين من البكك المرتدين في البصيرة وهلاك جاسوس للنظام النصيري المرتد في الشدادي. من الخير. بحول الله وقوته استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة آلية للبكك المرتدين في قرية بريها بمنطقة البصيرة أمس. ما أدى لإعطابها وإصابة ثلاثة مرتدين نسأل الله أن يعجل بهلاكهم وفي الحسكة بفضل الله وحده استهدف جنود الخلافة بنيرانهم أحد جواسيس النظام النصيري المرتد في قرية الغرب شمال مدينة الشدادي أمس ما أدى لهلاكه ولله الحمد ننتقل إلى ولاة غرب إفريقية قمسة هلكة ومصابون من الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجنود الخلافة في منطقة برنو بتأييد من الله تعالى هاجم جنود الخلافة تجمعا لعناصر من الجيش النيجيري المرتد في قرية لوماني بمنطقة برنو أمس واشتبكوا مع المرتدين بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك خمسة منهم وإصابة آخرين ولله الحمد والمنة على تأييده وأخيرا إلى ولاية العراق هل كون مصابون من المرتدين بعمليات لجند الخلافة في أماكن عدة من ولاية العراق من ديالة بتوفيق من الله تعالى تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع لقوات الأسايش المرتدة في منطقة ميخاس شمال خانقين ما أدى لتدميرها وهلاك مرتد وإصابة آخرين كما تم امس ايضا شمال خانقين في قرية بابلاوي استهداف ثكنة مشتركة لقوات الاسايش والشرطة المرتدة بالاسلحه القناصة ما ادى لهلاك عنصرين واصابه اخر ولله الحمد وفي الانبار بمعية الله وفضله تم امس تفجير عبوة ناسفة على اليه للجيش الرافضي المرتد في مدخل مدينة القائم ما ادى لتدميرها وهلاك وإصابة أربعة عناصر ولله الفضل والمنه وإلى نينوى بتوفيق من الله وحده تم مساء أمس تفجير عبوة ناسفة على دراجة نارية تقل عنصرين من الجيش الرافضي المرتد في حي القوسيات بالجانب الأيسر من الموصل ما أدى لمقتليهما ولله الحمد على توفيقه أما في صلاح الدين فبفضل الله ومنه أصدر المكتب الإعلامي الإصدار المرئي الحاملين جراح أمتهم أحد عشر نسأل الله أن يتقبل من عباده المجاهدين وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين ثلاثة مصابين من البكك المرتدين في الإبصيرة وهلاك جاسوس للنظام النصيري المرتد في الشدادي خمسة هلك ومصابون من الجيش النيجيري المرتد بهجوم لجنود الخلافة في منطقة برنو. هل كانوا مصابون من المرتدين بعمليات لجند الخلافة في أماكن عدة من ولاة العراق وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا تأخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا